خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين 119. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون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 هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون 112. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون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 111. وترى الكلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 112. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفَمَن يَخْلُقُ يخلق كمن لا يخلق أفلا تَذَكَّرُونَ تذكرون 122. نِعْمَةَ تعدوا لَا الله لا تحصوها لَغَفُورٌ الله لغفور رحيم مَا والله يعلم ما تسرون وما تعلنون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 كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 112. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون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 111. إن تحرص على هداهم اللَّهَ الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بِاللَّهِ جَهْدَ بالله جهد يَبْعَثُ لا يبعث الله من يموت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 او أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين او أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم 117. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون 118. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون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 ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون واذا وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به 111. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون 112. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون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 119. فما الذين فضلوا برذي رزقهم على ما ملكت فِيهِ فهم فيه سواء أفب الله يجحدون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 وَدَرَّبَ اللَّهُ مَثَلَ الْرَّجُلِ لِيَنِّي أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقُدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقيم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 112. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يَوْمَ بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إِقَامَتِكُمْ ومن أصوافها وأوبارها وَأَشْعَارِهَا أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ضلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون 111. فإن تَوَلَّوْا تولوا عَلَيْكَ عليك البلاغ المبين يعرفون نِعْمَةَ يعرفون ثُمَّ الله ثم ينكرونها وَيَوْمَ الكافرون 113. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وَإِذَا رَأَى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وَإِذَا رَأَى الذين أَشْرَكُوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون 123. وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون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 111. أن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء 115. ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما أكنتم تعملون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 من عمل صالحا من ذكر أو غنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 113. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم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 إِنَّ إن ربك من بعدها لغفور رحيم إِبْرَاهِيمَ كَانَ إبراهيم كان أمة قالتا لله حليفا ولم الْمُشْرِكِينَ من المشركين 113. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم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 121. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وَمَا واصبر وما صبرك وَلَا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إِنَّ اللَّهَ الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون